ع り ل ى وبركاته.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 قبل أ ن يتصالح مع ا ل آ خ ر ي ن يجب أ ن يكون متصالحا مع نفسه و ا ل إ ن س ا ن لا يتصالح مع نفسه أ ب د ا إ ل ا إ ذ ا قام ب أ م و ر خ م س ة أ م ر ا ل أ و ل أ ن ينقي قلبه مما يعلق به من أ م ر ا ض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 أ ن تطرده ا ل م ص ل ح ة أ ن يستغني عنه صاحب العمل ل أ ن يقينه بالله ضعيف فهو يظن أ ن صاحب العمل هو الذي يرزق أ و ا ل م ؤ س س ة هي التي تعطي ولكن ا ل أ ه م أ ن ه إ ن أ ر ا د أ ن يتصالح مع نفسه فليعلم ب أ ن الرزاق هو الله رب العالمين هذه العقبات ا ل خ م س ة إ ذ ا وجدت في قلب إ ن س ا ن ت ج د غير متصالح مع نفسه ف إ ذ ا عاد إ ل ى بيته بهذه المصائب ا ل خ م س ة فهو متكبر على زوجته م ر ه و ا ح د متكبر على أ ق ا ر ب ه ثم لا يحب أ ح د ا ل أ ن موضوع له البغضاء في ا ل أ ر ض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 و ي ب د أ في احترام ذاته حتى يحترمه ا ل آ خ ر أ و ل شيء ه ض ر ب مثال بسيط فرضنا جدلا أ ن صاحب بيت بنى بيتا و أ ن ت قمت ب ا س ت ئ ج ا ر ه من استاجاره بيت من واحد يكتب ل ك عقل من أ ر ب ع أ و خمس أ و عشر أ و عشرين ص ف ح ة فيها شروط لا تتدخل في ا ل و ا ج ه ة ا ل خ ا ر ج ي ة لا تتدخل في هدم شيء من البيت لا تخرب في البيت في ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة إ ذ ا ت أ خ ر ت عن دفع ا ل إ ي ج ا ر في ا ل م د ة ا ل م ح د د ة ي أ ت ي ك إ ن ذ ا ر عن طريق ا ل م ح ك م ة ثم إ ذ ا ت أ خ ر ت كذا فيجب أ ن تطرد ويحكم عليك بكذا وكذا كل هذا في عقد م س ا ح ة أ م ت ا ر في أ م ت ا ر رب ا ل ع ب ا د لما اسكننا هذه الارض بعد ان جهزها لنا طلب في العقد شرط واحد, واحد. مش مئة شرط وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون هذا الشرط الوحيد لطلب منك دفع ايجار ولا كهرباء ولا مياه ولا كذا ولا كذا ولا ابدا انا بس اعبدني يا عبد فقط وجعلك تبرح في هذا الكون ويسر لك فيه ا ل ح ي ا ة وجعل هذا الهواء ا ل ج و المحيط بنا الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي لو اصبح الاكسجين ربع حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو من حولنا ولو كان الاكسجين سدس الحجم الهواء الجوي لاختنقنا من ق ل ة الاكسجين ولو ان الكائنات ا ل ب ح ر ي ة من الاسماك كانت لها ر ئ ة كما لنا نحن ما الذي يحدث كانت البحار تصير امواجا من لحوم الاسماك لان كل س م ك ة سوف تصير حقودا كبيرا لكن ا ل س م ك ة لان لها ا ل خياشيم فيتوقف نموها عند حد معين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 أ ت ا ه الله من لدنه علما, علماً علم وعلمناه من لدنه علما صاحبه موسى متى أ و إ ل ى أ ي حد صبر الرجل الصالح على الكريم عليه السلام كم م ر ة ثلاث م ر ة صح خرق ا ل س ف ي ن ة اعترض قتل الغلام اعترض أ ق ا م الجدار اعترض ماذا قال الرجل الصالح لكريم الله موسى هذا فراق بيني وبينك طيب إ ذ ا كان الرجل الصالح لم يحتمل بشرا وهو, وهو من هو واحد من يقول العزم نبي ورسول وكريم ث ل ا ث مرات أ ل ا يخاف الواحد منا أ ن ه يخالف ربه مئات والاف المرات وما قال لنا ربنا هذا فراق بيني وبينك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 القاضي عد يعلم خ ا ئ ن ة اعين ل ما تخفي الصدور طب أ ن ا إ ذ ا لم أ ح ت ر م ذاتي في الدنيا كيف أ ب ج ل و أ ح ت ر م يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس ا ل أ ش ه ا د عندما ينادى ف ل ابن ن ا فلان و أ ق ف بين يدي الله ويخرج لي من تحت العرش ت س ع ة وتسعين سجلا كل سجل مد ن البصر ثم يقول الله عز وجل اطلع يا عبدي فيطلع العبد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 ع ب و د ي ت ي في هذا الكون عندئذ يكون الانسان له منهج واضح ما منهجنا في ا ل ح ي ا ة انت ان اردت ان تبني د ا ر ا ت أ ت ي بالمهندسين وبالمقاولين والمتخصصين ت قل و ل يا استاذ فلان يا بش مهندس ق ط ع ة الارض في هذه ا ل م ن ط ق ة القدم او المتر بكم ولا بكذا طيب كم يتكلف مباني و ل ل والله يتكلف كذا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 ر أ ى رجلا يصلي ركعتين ب س ر ع ة ثم يسلم ويدعو الله عز وجل اللهم ادخلني ا ل ج ن ة وزوجني من الحور العين عمر لم يحتمل قال يا لك اغليت العروس وارخصت المهر العروس غاليه جدا لكن المهر ايه لا يسوي شيء انت عشان تتزوج بنت الاستاذ اسماعيل والله بنت الاستاذ عبدالله شوف انت عملت ايه لا هو, في هو عمل فيك ايه شوف هو ماذا طلب منك والله عز وجل ما طلب منك عند دخول ا ل ج ن ة في الدنيا الا ان قال لك عبدي اعبدني ع ب ا د ة حقه على منهج الكتاب و ا ل س ن ة ارضى عنك وادخلك ا ل ج ن ة ب ا ذ ا ا ل م س أ ل ة تحتاج الى دراس الجدوى. دراسه الجدوى د ر ا س ة الجدوى تقتضي امرين الارباح والخسائر ا ل أ ر ب ا ح إ ذ ا عملت إ ي ه أ ر ب ا ح و إ ن عملت إ ي ه أ خ س ر فلما رب العباد سبحانه وتعالى يرزقك د ر س ت الجدوى ا ل ص ح ي ح ة ف أ ن ت قد خططت لحياتك عمر الله يرضى عليه لما تسلم مفاتيح بيت ا ل م خ د س سلموها له بعد ص ل ا ة العشاء سجد عمر لله سجده لم يرفع إ ل ا لما سمع اذان الفجر يؤذن فده إ ن س ا ن متصالح مع نفسه تصالح مع نفسه عمر بن عبد العزيز لما يعني تسلم الملك قال ل ف ا ط م ة ا ب ن ة عمي زوجته إ م ا أ ن تعيشي معي على الحصير أ و أ ن تعودي إ ل ى أ ه ل ك و إ ل ى إ خ و ت ك و أ ب ت ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة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 عندئذ اكون قد صنعت من ج ا ر ح ة العين ن ع م ة توضع لي في الارباح وفي المكاسب قرأة التفكر م ص صالحين ح ف في النظر ا وجوز في خلق الله عندئذ تصير العين ن ا ف ع ة لك اما اذا ادرت عيني فيما حرم الله عز وجل وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى فاعلم ان رب العباد عز وجل قد منع ع ن ك ع ن ا ي ت ه و ر ع ان ي ت ه ع د ئ ذ أنت تخسر سوف ف ي دراسة ج د و ا ا ل ل س ن غيبة ن م م ي ة قول ا ل ز و ك ا ش ي ا ل اخرى في ا ل غ م و س الكذب ا ل ت ط و ر ر على ع أ ا ض ا ل ن ا س م ص ا ئ ي في ا ل ل س ا ن إن ت س ل ط عليك ا ل ل س ا ن ب ه ذ ا ا ل ش ك ل ك ا ن ت ل ك خ س ا ئ ر و ل ي س ل ك ر ب ا ح ا ل ي د يجب أ ن تكون ن ظ ي ف ة أ ن ت ت ت و ض أ ولكن أ ر ي د منك وضوء ا ظاهريا وضوء باطني الوضوء ا ل ظ ا ه ر ي ت غ س ي ل ه ا ثلاث مرات الوضوء الباطني لا تاخذ بها لا ر ش و ة ولا حرام ولا تؤذي بها إ ن س ا ن ولا تكتب بها ك ل م ة تضر بها مسلما تمسح ب ع ه ا على رؤوس اليتامى تعطي بها الصدقات عندئذ تكون قد صنعت اليد واستخدمت اليد فيما أ م ر الله سبحانه وتعالى القدم كذلك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 ورياء وامن من مكر الله وقنوط وعياذ بالله من ر ح م ة الله عندئذ تكون ضبط القلب و ج و ا ر ح ثم تعال الى الابناء اولادك هؤلاء سوف ت س أ ل عنه م فلا تكن انت مجرد صراف ينفق عليهم مالا ان ا عايز تنفق عليهم عطف و م و د ة و ر ح م ة زوجتك التي تزوجتها على الكتاب و ا ل س ن ة ووضعت يدك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 او تعود الى البيت براتب حلال لان ابناءنا الذين ينغصون معيشتنا عندما نوقظهم في الصباح فلا يستيقظون اعرف ليه ا ل و س ا د ة التي ينام عليها الولد والغطاء الذي يتغطى به الولد او البنت فيه ريالين حرام فالولد يشد الى الفراش والبنت تشد الى الفراش و ا ل ز و ج ة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 ف أ ن ت يتعلق في رقبتك يوم ا ل ق ي ا م ة الزوج ة و ا ل أ و ل ا د والبنات يا رب خذ من هذا ل أ ن ه أ ط ع م ن ا حرام ا ل أ ن من حق زوجتك و بناتك و أ و ل ا د ك علي أ ن تطعمهم من حلال ف إ ن أ ط ع م ت ه م من حرام كان حساب علي لا وزر على ا ل أ و ل ا د لا تزر وزر وزر كل إ ن س ا ن م ع ل ق بعمله ولكن قو أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م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 إ ذ ا دخل الحرام دخل النكد والعياذ بالله ودخل أ ن الولد يرفع صوته والبنت تتمرد وسبحان العظيم نسأل الله العظيم ن س أ ل الله أ ن يصلح لنا أ ز و ا ج ن ا وزوجاتنا و أ ب ن ا ء ن ا وبناتنا أ ح ب ت ي في الله الصلح مع الذات هو إ ص ل ا ح حال العالم كله والذين يبغون ويطغون في ا ل أ ر ض فسادا ما مع أنفسهم. تصالح مع أ ن ف س ه م تصالح مع نفسك ب ا ل ت و ب ة و ب ا ل ع ب و د ي ة لله وبالذله له سبحانه ووصفك رب العباد مع الصالحين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين فاذا كنا بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين تصطح ذواتنا ويعني هذه تعتبر م ق د م ة لاخي الكريم فضيله الشيخ عصام ان شاء الله حتى يسمعنا خيرا جزاكم الله خيرا على حس ن الانصات والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته